bitt 121. والنجموا اشتجوا يسجدان Ба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 يخرج من نور شنا كون في zulmü <gülüyor> Hey No. So 129. سَن كَدَ غَنِي дам sc enquanto Młość aga студan. Zmak Billboard. يكئين على فرش بطاء وامن استذرق وجنى الجنتين ذات فبأي آلام Kom ton ka 129. فبأي آلاء ربكما تكذبات الجزاء بأي آلاء ربكما تكذبا any <laughs> a ان الا يوم بكما تكذبا لم يقومن الا sung са <sums>